النواصب، وقد سبق أن ذكرنا أن النواصب قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، وفهموا هذا باختصار أن الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون مرفوعا، ما لم يدخل عليه ناصب، فيصير منصوبا، وما لم يدخل عليه جازم، فيصير مجزوما، ما لم يدخل عليه، فيصير مجزوما، والمواصب. خلافاً ووفاقاً عشر وقد العلماء إلى ثلاثة أقسام ما ينصب الفعل المضارع بنفسه وما ينصب الفعل المضارع بأن ممرت جوازاً لماذا نقول جوازاً؟ يجوز إظهار أن ويجوز حذفها هما سيئاً وذلك بعد لام كي وبعد لام كي جوازا حذفك وبعد لام الجحود وحتى وأو والجواب بالفاء والواوي وأو هذه كيف تكون تكون منصوبة بان مضمره الوجوب لماذا قلنا وجوبا لأنه إضمارها واجب لا يمكن إظهارها بينما الجائز يجوز لك إظهارها ويجوز لك حذفها وإضمارها لذلك قالوا بان هذه المواضع الخمس يجب اضمارها وفي الدرس الماضي تكلمنا على بعض الامثله منها وهي قلنا بين معنى فاء السببيه والواو المفيده للمعيه وبينا ضابطها وبينا كيف تستعمل ثم هي الواقعه بعد نوع من أنواع الطلب ثمانيه مر وادعوا وانهوا وسلوا وعرر لحظهم وتمنى وارجوا كذاك النفي قد كمنا وقلنا الأبيات اللي هي جمعت أوجوا تسعه من الطلب على خلاف في الطرج كما سياتي إن شاء الله وبيت هذا مفرد معبر وهناك بيتان والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضير فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترج قد عم الكلام هما بيتان طالب العلم ينبغي أن يحفظهما أو أقل شيء أن يحفظ البيت الواحد يحبذا يوسع في ماذا في عقله من ناحية الحفظ لأن الحفظ يكتسب والعلم بالتعلم فلذلك اليوم إن شاء الله نقف مع هذا البيت أو مع هذين البيتين إما بيت مر ودع ونهى وإما والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضير فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترج قد عمى الكلام هذا البيت إذا حفظه الطالب يكون قد فهم مسألة فاء السببية والواو المفيدة للمعية طيب فلنأخذ مثلا والأمر والأمر والنهي فلنأخذ مثال الأمر بعد ماذا بعد مع فاء السببية وفي نفس الوقت أو الواو المفيدة لماذا؟ للنعية ما مثال الامر ما مثال الامر الواقع ماذا؟ مع فائي السببيه أو مع الواو المفيدة للنعية اذكروا مثال مثلا أقبل هذا أمر أقبل فأحسن إليك أو وأحسن إليك فلاحظوا هنا سؤال لماذا نصب المضارع في المثالين فأحسن وأحسن يعني بعد فائل السببية وبعد الواو المفيدة المعية لماذا نصب المضارع بعد هنا الجواب نصب المضارع بعده بعد فاء السببية وبعد الواو المفيده المعيه لان قبل لهما امرا لان قبل لهما امرا وركزوا معي فيها المساله لان قبل لهما امرا وهو نوع من انواع الطلب انواع الطلب 9 انواع الطلب 9 وعند بعضهم 8 باسقاط الترجي فلماذا يا ترى نصب مضارع بعد فاء السببية وبعد الواو المفيدة للمعية الجواب لأن قبلهما امرا وهو نوع من أنواع الطلب وهو أقبل أقبل في المثال أو في المثالين أقبل فأحسن إليك أقبل وأحسن إليك فالفاء السببية طيب هذا فيما يتعلق بالأمر فمن يذكر لي منكم مثال النهي مثال النهي واضح من يذكر لي منكم مثال النهي معفاء السببيه أو الواو المفيدة للمعية مثاله أمثلة كثيرة خليكم مثلا قولوا مثال آخر قل لا تغتب لا تغتب لا تغتب لا تغتب ماذا؟ لا تغتب أخاك فتدخل النار لا تغتب أخاك فتأسم أو بالواو لا تغتب أخاك وتدخل النار لا تغتم أخاك وتأثم وتأثم فهنا يقال لماذا نصب المضارع نصب المضارع في المثالين لماذا يعني بعد المثال في المثالين بعد الفائز السلامي وبعد الواوي المفيدة المعية الجواب نصب بعد الحرفين السابقين يعني الفائل السلمية الواو المفيدة المعية لأن قبلهما نهيا نهيا لأن قبلهما نهيا وهو ماذا وهو نوع من أنواع الطلب وهو تغتب لا تغتب لا تغتب هناك فائدة أحب أن تتأملوها جيدا وان تفهموها وهذه الفائدة مهمة جدا جدا وبعضهم من هذه الفائدة يأخذ الحكم الشرعي في مقارنة اللحم مع اللبن هذه الفائدة نحويه وحتى إن بعضهم قال طبيه أيضا فإذن لا بد من فهمها فهما جيد ما, ما هي الفائده مثال تقول لا تأكل سنكه اللبن في هذا المثال لا تأكل مسبوق بماذا بلا منه و وتشرب ماذا يجوز تشرب؟ يجوز نصب تشرب على ماذا؟ لا لا لا لا لا لا لا تاكل السمكه وتشرب كانك قلت لا تاكل السمكه مع شرب اللبن فهي ايش معيه ركزوا المثال لا تاكل السمكة وتشرب اللبن تشرب فعل مضارع هنا منصب بماذا لا صب واو المعيه على اراده ان الواو هنا معيه كانك قلت لا تاكل السمكه مع شرب اللبن ويجوز ان تقول لا تاكل السمكه وتشرب وتشرب بجسم تشرب متى ان اردت النهي عن كل منهما لا, أنا لا انا اتكلم عن المعنى والمعنى منه تفهم الاعراب ولذلك لما قيل لابن عصفور اعطيه له مثال ليعربه فقال ماذا بين لي المعنى ابين لك الاعراب فاذا اعطيت مثالا لشخص ليعربه دون ان يفهم معناه وبدا في الاعراب يعلم ان الرجل لم يفهم ولا يتقنوا الإعراب. فافهم المعنى اولا ثم عرب. لأن عليه يتتركب ايش؟ عليه يتركب الإعراب. أنت لم تفهم المثال. كيف تُعربه؟ يمكن؟ لا يمكن. فلذلك إذا قلنا لا تأكل السمكه وتشرب اللبن نهاك عن ما نهاك أي كأنك قال لك لا تأكل سمك مع شرب اللبن نهاك عن الجمع بينهما لا تأكل السمكه مع شرب اللبن إذا نصبنا ماذا؟ إذا نصبنا فعل تشرب طيب إذا جزمنا قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب بجزم ايش بجزم الفعل الثاني اما لا تاكل هذا خلاص انتهينا منه لماذا لانه مجزوم من النهي انما الكلام الان على الفعل الثاني وتشرب وتشرب اذا قلنا وتشرب بمعنى معي لكن وتشرب اذا اراد ماذا اذا اراد النهي عن كل منهما عن كل منهما على حدته لا تأكل سمك ولا تشرب لبن ماذا معنى على حدته كأنك قلت له لا تأكل سمك ولا تشرب اللبن ولكن الفرق بينهما أنه في النصري يكون من عطفي المصدر مصدر مؤول اول من إن والفعل هذا مصدر اين هو هذا مصدر يقول العلماء مصدر متصيد او مصيد كيف مصيد يعني يدل على الفعل السابق ولماذا ناتي بمصدر مصيد او متصيد لأن لا يلزم لأن لا يلزم ماذا عطف المصدر على الفعل لأن لا يلزم عطف المصدر على الفعل اذن فيكون التقدير لا يكن منك اكل السمك وشرب اللبن لا يكن منك اكل السمك وشرب اللبن وفي الجزم ماذا تقول من عطف الفعل وبرفعه على الاستئناف طبعا ان اردت النهي عن الاول فقط معنى أنك اردت النهي عن الاول وأبحت له الثالث لا تأكل سمك ولكن كأنك قلت له إيش؟ لا تأكل السمك ولك شرب اللبن ولك شرب اللبن واضح الآن آه في حالة ما إذا ابحت له هل في حالة الجزم في الجزم وبرطه على الاستئناف إذا السلام عليكم فإذن هذا المثال يقول العلماء فيه اوجه ثلاثة هذا المثال لا تأكل سمك وتشرب اللبن لا تأكل سمك وتشرب لبن ولا تأكل سمك وتشرب لبن هذا كم اعراب فيه؟ ثلاثة اوجه من الاعراب ركزوا معي جيد لا تاكل هذا الطبيب جاء الان لا تاكل سمكه وتشرب الوجه الاول النهي عن ماذا لا تاكل سمكه وتشرب اللبن عن شرب اللبن مع السمك النهي عن الجمع بينهما النهي عن الجمع بينهما يعني بمعنى لا تجمع بين أكل السمك وشرب اللبن ولكن يمكن أن تتناول أحدهما مستقلا يعني لا تجمع بينهما فتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني مع شرب اللبن ولكن ماذا يعني يجوز لك أن تأكل السمك وتترك شرب اللبن واضح؟ طيب ممكن ان تقول هذا بعد الواو ينتصف المضارع بعد الواو وهنا ينتصف بأم هنا ينتصف ايش بأم المرض وهو ايش وهو او وهي يعني ما اسمها صوره و اسمها الوجه وهي الصورة نحن اليوم لا تاكل السمكه وتشرب وان تشرب اللبن وهي الصورة التي نتكلم عليها الصورة التي نتكلم عليها واضح؟ طيب إذن هذه الصورة الأولى الصورة الاولى ماذا نأخذ منها؟ النهي عن الجمع بينهما النهي عن الجمع بينهما أما أن تقتصر على أحدهما فهذا نعم هذا لا يؤخذ النهي لماذا من هذه الصورة إلا إذا كان مجموعين الصورة الثانية أو الوجه الثاني إذا قلنا لا تأكل سمكه وتشرب وتشرب بسكون إيش؟ بسكون إيش؟ بسكون الباء هذا ما هيك عن ماذا؟ هذا فيه معنى التشريك هذا فيه معنى التشريك اي اتركهما معا اتركهما معا هذا بالجزم لا تاكل سمكة ولا تشرب لبن اذن نهاك عنهما معا يعني نهاك عن التشريك فلذلك قال لا تاكل السمكه وتشرب اللبن واضح فالنهي هنا عن ماذا عن التشريك ماذا ما يذكر منا ان نتركهما معا ان نتركهما معا الصوره الثالثه لا تاكل السمك وتشرب اللبن لا تاكل السمك وتشرب اللبن الرفع هنا على ماذا على اضمار ماذا إضمار؟ إضمار ها لا تأكل السمكه وأنت تشرب اللبن أنت هذا إضمار مقدر لا تأكل السمكة إذن الأول بقي على نهيه ولا لا نعم بقي على نهيه وأنت تشرب اللبن إيش؟ يعني لا تفعل هذا لا تأكل السمكة ما أيش معنى له؟ من يعطيني معنى؟ المعنى؟ ماذا يفهم من هذا المثال؟ لا تأكل سمكة، لا تأكل سمكة، وتشرب اللبن. لا، لا تأكل سمكة ولا كشرب اللبن. لا تأكل سمكة ولا كشرب اللبن. كم قسمة لي؟ قسمة ثالث. ثالث. واضح لأ ها؟ واضح؟ في إشكال محمد في إشكال في إشكال هذا السبس واضح؟ سورة أولى لا تأكل السمكة وتشرب لا تأكل السمكة وتشرب يعني ما عشر بالله فيكون منصب بأن مضمعة هو المعي المفيدة للمعي هذا واضح وهذه السورة التي نتكلم عليها لا, لا تأكل السمكة ما عشر بالله إذن كل أحدهم وشرب أحداهم إما تأكل السمك وإذا أكلت السمك لا تشرب اللبن وإذا شربت اللبن لا تأكل سمك هذا معنى أما المعية المشاركة لا صرف ثاني ما ين الجزم في تشرب لا تأكل السمك وتشرب وتشرب فأبونا معنى على معنى التشريك اتركهما معن اتركهما يعني كان مثلا الطبيب قال له لا تأكل سمك وتشرب لبن فعلم أن اللبن لا يليق به الآن لا يوافق ما رضع. والسمك كذلك لا يوافق ما رضاه فنهى عن ماذا؟ عن التشريك وقال أتركهما معن مثل ما يقول اتركهما أتركهما معن قال له لا تأكل سمك وتشرب لبن سورة ثالثة برفع إيش برفع وتشرب. وتشرب هذا على إضمار إيش يدمر. على إضمار ممتد أما الأول له إيش لا تأكل باق على نهيه ولا لا, لا. باق على نهيه فكأنك قلت له لا تأكل السمك ولا تشرب الله في إشكال طيب هذه, هذه الصور الثلاث جمعها العلماء في بيتين يعني الاعراب والأحكام التي تتعلق بالصور الثلاث قالوا وجزمك للفعلين نهي عنهما ركزنا وجزمك للفعلين نهي عنهما مثلا إذا قلت لا تأكل سمك وتشرب وجزمك للفعلين نهي عنهما ونصبك الثاني نهي عن جمعهما إذا فهمت البيتين خلاص مع أننا حاولنا أن نقرب لكم إعراب الصور الثلاث والأوجه الثلاث بقيا البيتان وجزمك الفعلين نهي عنهما ونصبك الثاني نهي عن جمعهما واضح واضح البيت ها لا. طيب ورفعك الثاني وجزم الاول للاستئناف هذا حكم العامل هذه صوره اخرى لم نشر اليها هذا يكفينا اننا ذكرنا هذه الصور الثلاث يكفينا اننا ذكرنا لا اشرنا اليها ورفعك الثاني وجزم الاول لا تأكل سمكة وتشرب للاستئناف هذا حكم العمل بالله عليكم الابيات غير واضحة أم واضحة آية من ركزوا معي جيد استحضروا الان الأوجه الثلاث. لا تأكل السمكة وتشرب وتشرب أو لا نبدأ نقول لا تأكل السمكة وتشرب صورة الأولى جزم الفعلين نهيون عنهما الصورة الثانية نصب جزم الأول ونصب الثاني نهيون عن جمعهما الصورة الثالثة رفع الثاني وجزم الأول طيب ماذا قلنا وجزم كالفعلين نهيون عنهما ونصبك الثاني نهي عن جمعهما ورفعك الثاني وجزم الاول للاستئناف هذا حكم عملي ما فهمت فهمت طيب اذن هذه الصوره يتكلم عليه العلماء كثيرا ويبيون ان فيها صوره واحده يعني تهمنا نحن هنا في باب في هذا الباب بالنواصل وهو الصوره الأولى لا ماذا تأكل السمكة وتشرب يعني وأن تشرب فالواو معية وتشرب في المضارع من صبع المرطان بعد الواوي الواوي في للمعية واضح طيب الحمد لله فيما نادي الآن ننتقل إلى العرب العرض العرض تقول ما مثال العرض سؤالي ما مثال العرض أو ما هو مثال العرض الا تنزل عندنا فنكرمك أحسن فيه. أو تقول ألا تجلس أو ألا تنزل ألا تجلس معنا فتصيب علما أو تصيب علما إما بالفاء السلامية واما بالواو المفيده المعيه الا تجلس معنا فتستفيد او فت وتستفيد الا تستيقظ من النوم فتفهم الدرس واضح او تستيقظ من النوم فتصلي الفجر وتصلي الفجر فألا هنا ماذا؟ حرف عرضي. ألا ألا تجلس في مضارع في الضم الضائر في آخره؟ الرافع للتجرب للناس من الجازل؟ آه نعم. وهو آمن آه لأنه هذا أحد الأوجه الاربعه طيب معنى جروم جروم متعلق بتجلس فتصيب فأف السببية تصيب فعل مضارع منصب ايش بان مضمره وجوبل او وتصيب الواو والمعيه تصيب في فعل مضارع منصب بان مضمره وجوبل فاذا سئلت لماذا نصب المضارع في المثالين بعد فاء السببيه وبعد الواو المفيده للمعيه وركزوا معي جيدا لان هذا التسهيل والتقريب والتوضيح لهذه الامثله التسعه هذه الامثله التسعه فنقول في الجواب نصب المضارع بعد الفاء بعد الفاء السببيه وبعد الواو المفيده للمعيه لان قبلهما عرضا لان قبلهما عرضا أين هو العرض؟ والعرض وهو نوع من أنواع الطلب وهو ألا ألا ألا إذن بعض العرض ماذا يأتي؟ التحضير. التحضير ما هو مثال التحضير؟ ما هو مثال التحضير؟ هل أدب زورتك فيستقيمه؟ أي نعم أو تقول لولا لا أو هل لا او الا لولا اخرطني الى اجل قريب فأصدق يقول فأصدق هنا نقول لماذا مصب المضارع بعد الفاء السببيه لتقدمي حرف قبل له ماذا او قبلها ان قبلها تحضيضا لأن قبلها تحضيضا وهو نوع من انواع الطلب وهو لولا لولا طيب من منكم يعرب لنا هذه الايه ولو إعرابا مختصرا ان هذه الايه ذكروا لها اوجه كثيرة من الاعراب سبب صمد انت لولا حرف تحضيض ونصب لا تقول حرف تحضيض فقط حرف عرض ونصب حرف تحضيض ونصب هكذا تقول فهذا إيش لولا حرف تحضيض ونصب ما معنى ما معنى إذا كان معنى هلا هلا لولا لا معنى هل هلا يالا أكلم لولا لو هلا نقول لربنا يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هل لأخرتني أخرتني أخرتني, أخرتني في أخر في مبني على السدر أخر زين والماضي هنا بمعنى إيش بمعنى المضارع ركزوا هنا الماضي هنا بمعنى المضارع لو لا تؤخرني يعني. تؤخرني فهنا بمعنى المضارع طيب لعل بعضكم يقول لماذا قلت هنا الماضي بمعنى المضارع ها لماذا قلنا هنا في الايه الماضي بمعنى المضارع لماذا ها لان لولا التحضيضيه تختص بالماضي المؤول بالمضارع لأن لولا التحديدية تختص بالماضي المؤول بالمضارع إذ لا معنى لطلب التأخير في الزمن الماضي لا معنى لطلب التأخير في الزمن الماضي زمن مضى ماذا تطلب التأخير إنما ربنا عز وجل يخبر على أن هذا الماضي مؤول بماذا مؤول بالمضارع لو تؤخرنا او لو اخرتنا كيف هل بالله عليكم ظهر لكم هذا ولا لا؟ ها اسمع لولا التحضيريه على ماذا تدخل على ماذا تختص بالدخل على الماضي كيف يكون هذا الماضي مؤول بالمضارع لماذا لأنه لا معنى لطلب التأخير في الزمن الماضي الزمن مضى اي تأخير تطلب اي تأخير تسأل فلذلك نقول الماضي هنا بمعنى المضارع الماضي بمعنى المضارع لان لولا التحضير لا تدخل الا على الماضي المؤول بالمضارع يلا كم الاعراف سب صمد التاء طي والنون نون هذه هي لماذا قيل العنون الوقاية? هل سمعتم يقول التا فاعل? طيب ما مش شو نقول التا فاعل من الفتح الى اخره في محل رفع. النون للوقاية. لماذا قلنا النون للوقاية? تقي فعلا من... من ماذا? من الكسر. لانه سبق لكم ولا خفض في الافعال. وسبقنا ابن مالك يقول والاسم قد خصص بالفعل كما قد خصص الفعل بأن ينجزنا طيب أتم الإعراض ولياء ما وقعوا في الاعراب ها. مفعول به كيف يكون مفعول به فوبي مفعول به هنا منصر إلى اجل لا أدقى كثيرا إلى اجل جروة مجرور وكل حروف الجر كما سبقا قلنا لكم الجار المجرور حروف الجر يؤتى بها لمجرد الرب لا تستقل بنفسها تحتاج إلى من تتعلق به إلا الحروف المستثنى عند العلماء وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل إلا مستثنى العلماء علك سوى الكافي ورب لولا وزائد وكحل لعل بمش به الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد ابوا طيب بماذا تتعلق لماذا يتعلق جر وطبعا سبق لنا الكلام على التعلق هل المتعلق هنا الذي يتعلق به اسم ام فعل وهل جر مجر هما المتعلقات ام الحرف الجر وحده الى اخر لا يومنا هذا الان نقول جر مجر متعلقا لماذا متعلقة بأخر، بالفعل. أحسنتم. متعلقة، متعلقان بأخر، وقريب ما بقطعه في الإعراب. قريب. لا. إلى أجل قريب النقط لماذا؟ إلى أجل. أجل. أجل قريب أحسنتم. فأصدق. فأفسد. فاء السببية. الصداقاً منصب ببأمد مرة وجب بعد ماذا؟ بعد فاء السببية. الفاء السببية الواقعة في ماذا؟ الواقع بعد الواقعة في جوابي إيه؟ الطلب وهو التحضير الواقع في جواب الطلب وهو التحضير طيب ما هو مثال العرضي؟ ما هو مثال العرضي؟ مع الفاء السببية ومع الواو المفيدة للمعين من يعطينا مثال الجواب مثال العرضي هو قول القائل ألا تنزل عندنا كما قلنا لكم سابقا ألا تنزل عندنا فتصيب الا ذكرنا لماذا نصب المضارع في المثالين؟ قلنا لأن قبلهما ماذا عرضا وهو نوع من أنواع الطلب فقولنا ألا تنزل من أين يفهم العرض ومن أين أخذنا العرض من هذا المثال؟ ألا؟ ألا؟ حسن ألا يفهم العرض من قول القائل ألا؟ ألا؟ إذا كان يفهم العرض من هذا ألا؟ فكم من اوجه كم من ألا من اوجه أوجه الإعرام نعم كم من ألا من أوجه الإعرام ألا ألا تنزل الجواب ألا لها أوجه كثيرة ولكن المستعمل والمشهور أوجه أربعة أشهرها أربعة أوجه من يذكر منكم هذه الأوجه طيب اذكرها وجها وجها والعلم بين الاثنين لا يصعب ناه العلم بين الاثنين لا يصعب واحد يذكر لنا وجها واخر يذكر ثانية واخر ثالثة واخر الرابعه وبه نكون قد اتممنا واتينا على الاوزع الاربعه قل يا مصطفى الوجه الاول اللي تكلمنا عليه الان التحضير التحضير الا تكون حرفا للتحضير للتحضير طبعا قبل ان نذكر باقي الاوجوه حرف التحضير هو حرف ماذا حرف التحضير هو حرف معنى يستعمل لماذا يستعمل لطلب شيء يستعمل لطلب شيء أو كل شيء يستعمل لطلب القيام بالفعل بالفعل وهذا الفعل إما أن يكون بشدة وحف وإزعاج فهو تحضير وإما أن يكون برفق وليم فهو عرض هذا هو الفقلن وسيأتي إن شاء الله الفقلن ما هي أحرف التحضير المشهورة ما هي أحرف التحضير المشهورة وما هي أدواته؟ لولا وهلا نعم لكن طا حفين الأول لولا وهلا وماذا آخر بقي لك أحرف ثلاثة ألا ألا ها لو ما فهذه خمسة أدوات التحضير المشهورة خمسة أدوات التحضير المشهورة خمسة ما هي؟ ألا وألا ألا وألا ولولا ولوما وهلا وهلا من يذكر لنا مثالا لماذا؟ لألا التحضيريه أو بعبارة أخرى اذكر لنا متى تكون آلاء للتحضير اذكر لنا متى تكون آلاء للتحضير الجواب ها قل سعد صمري. متى تكون آلاء للتحضير مع المستقبل تكون آلاء للتحضير مع المستقبل هذا الأول ثاني مصطفى متى تكون ألا للتوبيخ الجواب تكون ألا للتوبيخ إذا دخلت على الماضي على الماضي وطبعا أنتم حاولوا أن تستخرجوا الأمثلة أنتم حاولوا أن تستخرجوا الأمثلة افهموا الضابط والمثال يسر تكون للتحضير وتكون للتوبيخ وتكون للاستفتاح متى تكون الا للاستفتاح ها؟ متى تكون الا للاستفتاح الجواب ها؟ قل اذا دخلت على الاسم اذا دخلت على الاسم نعم تكون للاستفتاح اذا دخلت على الاسم كم وجد ذكرتم الاول التحضير متى دخلت على, على المستقبل طيب الثاني التوبيخ متى إذا دخلت على, الماضي. على الماضي للتنبيه متى عفوا للاستفتاح متى إذا دخلت, اذا دخلت على الاسم بقي لكم وجه رابع وهي متى تكون الا للتنبيه متى تكون الا للتنبيه الجواب تكون الا للتنبيه اذا دخلت على الحرف اذا دخلت على الحرف فتكون ايش تكون للتنبيه ثم هل هناك من جمع هذه الانواع الاربعه في ابيات منظومه لان غالبا ما يعتني الشباب بالمنظوم ويزهدون في المنثور مع انه كان الافضل ان يعتني به الطالب دون أن يزهد في أحدهما الجواب هناك من جمع هذه الأنواع الأربعة في أبيات ثلاثة من يذكر منكم هذه الأبيات من يذكر منكم هذه الأبيات وإنما نذكرها لكم شريطة أن تحفظ في الصدور قبل حفظها في السطور. شريطة أن تحفظ في الصدور قبل أن حفظها في السطور وقد حفظناها من فم شيخنا العلام النحوي عياد المهرس رحمه الله تعالى فكان يقول ألا في الإعراب لها مواضع ألا في الإعراب لها مواضع أربعة عدها يا سامع اربعه ويجوز اربعه ألا في الاعراب لها مواضع اربعه اربعه عدها يا سامع تكون تحضيضا مع المستقبل للماضي توبيخا تكون يا سائل اي ألا في الاعراب لها مواضع اربعه عدها يا سامع يا سامع تكون تحضيضا مع المستقبل للماضي توبيخا تكن يا للماضي توبيخا تكن يا سائل لاسم تعرف بالاستفتاح بالاسم تعرف للاسم ماشي بالاسم للاسم تعرف بالاستفتاح للحرف تنبيها تكن يا صاح. للحرف تنبيها تكون يا صاحبي هذه ابيات ثلاثه واوجه اربعه هذه ابيات ثلاثه واوجه اربعه اذكر هذه الانيات لاراها سجلتموها وان كنت استبعد ان تكون قد حفظتموها من العرضه الاولى ولستم بمعتصم اه طيب قل ابيات الا في الاعراب لها مواضع أربعة صوتك اربعه تكون تحضيضا مع المستقبل اها فصوتك الاكثر ضي توبيخا تكن يا سائل لاسم تعرف بال بالاسم ل لاسم تعرف بالاستفتاح للحرف تنبيها تكن يا صاحب اا مجموعين يلا قولوا مجموعين شوف أنا... يلا محمد صفا استيقظوا انا انا في الاعراض ترفعوا اصواتكم واضح نواضع اربعه عدها... عدها يا سامع تكون تحضيضا مع المستقبل الماضي توبيخا تكون يا سائل للي اسم تعرف بالاستفتاح الحرف تنبيها تكون يا صحه اللي عاودوا مع بعضكم ملك محمد استيقظ قلوا فعلوا صوتكم ألاف الإعراب لها مواضع أربعة عدها يا سامع تكون تحديداً معاً المستقبل للماضي توبخاً تكون يا سائلي بإسمي تعرف بإسم التاحي للحرف التدبئاً تكون تكون يا, يا صاحي أعيد, أعيد مرة أخرى ولكن أنا كنشوف على أن كأنكم باقي خايفين أعيدوها وأنتم بصوت واحد يلا ألا, الا في الاعراب لها مواضع أربعة عدها يا سائل تكون تحضيضا مع المستقبل للماضي توبيخا تكن يا سائل الاسم تعرف للحرف الحرف تكن يا صاح احسنت ما كنتم لازمتم نيان لازمتم نياما. طيب ما هو الفرق بين العرض والتحضير ما هو الفرق بين العرض والتحضير جمع بعض العلماء الفرق بينهما في بيت المفرد وهذا البيت أذكره لكم أيضاً لتحفظوه وهذا البيت أيضاً سمعناه من فن شيخنا الشيخ العلامه نحو عيال مهراس رحمه الله تعالى يقول العرض ما في طلبه تليين العرض ما في طلبه تليين والتحضير بالحث يستبين العرض ما في طلبه تليين كلاهما فيه طلب لانهما لانهما نوعان من انواع الطلب العرض ما في طلبه تليين والتحضير بالحث يستبين واضح ها اذا الآن الان العرض والتحضير وأمثلتهما وتعريفهما والفرق بينهما ها والفرق بينهما عيد البيت العرض ما العرض فيه ما في طلبه يلام بالما لي بالحث يستبين احسنت والعرض ما في طلبه تليين والتحذير بالحث يستبين ها طيب ننتقل الآن إلى التمني ننتقل الان الى التمني ما هو مثال التمني ولعل بهذه الطريقه ان شاء الله تفهمون ان طريقه سهله صفه يعني تفهم الان يعني هذا البيان يعني واضح ان شاء الله وهل بعد هذا البيان من بيان كما كان يقول شيخنا الشيخ رحمه الله تعالى ما هو مثال التمني ما هو مثال التمني مثال التمني أمثل كثيرة مثلا الطالب مثل له بالكتب ليت لي مال أو مثل له بالمال ليت لي مالا فأشتري, لي مال فأشتري, لي مال فأشتري كتبا أو ليت عندي صديقا فأعتمد عليه واعتمد عليه أنتم تعلمون صديق الصادق في هذا الزمن ماذا كالغراب الاحمر كالغراب الأبيض صعب فما هو مثال التمني؟ أمثلة كثيرة لكن أعطيني مثال الوحيد ليت عندي صديقا ليت عندي صديقا فأعتمد عليه وأعتمد عليه بعد الفأس السببية وبعد إيش الواو المفيدة للمعية الواو المفيده للمعيه واضح طيب من يعرض هذا المثال انت ليت عندي صديقة ليت ها يا استاذ ليت من أخوات نعم عندي ليت حرف تمني ونصب تمني طيب عندي خبرها الضمير جار متعلق بمحذوف خبر وفي هذا يقول ابن مالك ورائد التطيب الا في الذي ليت فيها او هنا غير البلد وأما في العالم الجار إذا اذا العام وأخباره بضفه او بحفه جر ناوينا معنى كائن او استقر طيب ليت عندي صديقا ما موقعه صديق في العالم اسم ليكا فاعتمد الفاء فاء السببيه اعتمد فعل مضارع منصوب بماذا بأن مضمرة تنوجوب بعد إيش؟ فائل بعد فائل السبب إيش؟ الواقعاتي؟ الواقعاتي بعد آآ آآ التمني بعد الطلب هو؟ التمني, التمني. بعد نوع أنواع الطلب نعم. وأعتمد عليه؟ عليه جر وجر متعلق بأعتمد أي نعم وأعتمد بالواو؟ وأعتمد هذه هو والمعيان أعتمد في المضارع؟, في المضارع نصب بأمر مره وجوه البعدواء والمعياء أهى <تصفيق> <تصفيق> عليه جو <جنوجو> مره وجوه أيضا نفس الشيء فهنا إذا سألنا ونفس الأسئلة التي سبقت هذا كما كتبونا الآن إخوة فلا على الغرفة أيضا على البيت المعروف ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره أين الشيء فأخبره. فأخبره فأخبره فأخبره من صوب بأمر مره وجوبا واضح هنا نقول لماذا نصب المضارع في المثالين ليت عندي صديقا فأعتمد عليه أو وأعتمد عليه لماذا نصب المضارع في المثالين يعني بعد ذلك السببية وبعد الواوي المفيدة للمعيه لماذا نصب؟ الجواب نصب بعدهما لأن قبلهما التمني لأن قبلهم التمني وهو نوع من أنواع الطلب وهو إيش؟ التمني ليت نعم التمني طيب ما هو مثال الترجي لأن بعد التمني الترجي ما هو مثال الترجي لعل أراجع الشيخ فيفهمني ما تراجع تلك لعل الله يرزقني فأتصدق وأتصدق لعل لاني اراجع الشيخ كما قال لعل الله لعل الله يرزقني طبعا ماله فاتصدق واتصدق ها ها لا لماذا نصب المضارع هنا في المثالين يعني سواء كان بعد الفاء السببيه او بعد الواو المفيده للمعيه لماذا قبله لأن قبلهما الترجية وهو نوع من نوع. أنواع الطلب عند غير الجمهور طبعا هو الترجي أما الجمهور فيمنعونه سؤالي بعد أن ذكرنا مثال الترجي لعل الله يرزقني ما لم فأتصدق به لعلي أراجع الشيخ فيفهمني درسه طيب لماذا منع الجمهور ترجي فنحن ماذا قلنا لعل, لعل الله يرزقني فأتصدق وأتصدق فقلنا لماذا في المثالين المضارع منصوب لان قبله ما إيش لأنه قبله ما إيش الترجية والترجي نوع من ماذا؟ هل هو نوع من أنواع الطلب ضربة لازد عند الكل ام فيه خلاف فيه خلاف هذا عند غير الجمهور أما الجمهور فماذا يقولون منعوه, منعوه. إفهم جيدا لماذا منع الجمهور الترجي لماذا منع الجمهور الترجي أن يكون من الطلب ها لماذا منع الجمهور الترجي أن يكون من يجيب لم تدخل عليه و مفيد لا لماذا استقصد لماذا منع الجمهور الترجي ها ما في جواب استيقظ الصلاه غير منه لماذا نعم او ما هو مبررهم او مسوغهم على القول ان المبرر هذه العباره غير موجوده ما هو مسوغهم كون ترجي قال لا لانهم قالوا الترجي ليس بطلاء هذا هو ان قيل لك لماذا منع الجمهور الترجي يقول لأنهم قالوا الترجي ليس بطلب ليش؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ إذا كان ليس بطلب ماذا يكون؟ قالوا إنما هو ترقب شيء يحتمل الحصول وعدم. ترقب شيء يحتمل ان يحصله ويحتمل ان لا يحصله يحتمل الحصول وعدم الحصول فلذلك منعه ان يقال فلا يقال لعل الشمس تغرب لعل الشمس تغرب هذا الترجي جائز ها والشمس تغرب بترجيك أو بدونه, أو بدونه فلذلك منعوه لأنهم قالوا الترجي معناه ترقب شيء يحتمل الحصول وعدمه يحتمل الحصول وعدمه واضح؟ طيب أما الكوفيون فقالوا يعامل الرجاء معاملة ماذا؟ معامله التمني معامله التمني ها معامله التمني فماذا يكون ينصب جوابه المقرون بالفاء كما ينصب ايش جواب التمني ينصب جوابه المقرون بالفاء كما ينصب جواب التمني واضح طيب ما هو مثال الترجي اعطوني مثالا في القرآن ما هو مثال الترجي ذكرنا مثال مثالا فمن يذكر منكم مثالا للترجي في القرآن اذكروا مثلا قول الله عز وجل لعن ابلغ أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على مدى أيمن هذا السنسر طليقه اه انا اما البصريون في, في جواب الامر على قول طبعا في قول فماذا يقول الكوفيين قالوا لعلي ابلغ الاسباب اسباب ما قراتوش السنوات فأطلع فأطلع وعلى الكوفيين قالوا إنه منصوب لماذا؟ لان قبله إيش؟ لأنه قبله ماذا سأتصبح؟ قبله الترجي لان قبله الترجي هو نوع من أنواع الطلب أما البصريون قالوا لا هو نصب ولكن ليس لكونه يوقع في ماذا؟ قبل نوع من أنواع الطلب هو الترجي لا إنما هو منصوب في جواب الأمر في قول ورحلة طيب بماذا استدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه بماذا استدل الكوفيون على ما ذهبوا إليه هل عندهم مسوّر عندهم بماذا استدل الجواب استدلوا بقوله تعالى لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه فتنفعه الذكرى ها لكن استدبوا لقراءات فتنفعه لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه فتنفعه ايش بنصف ايش تنفع, تنفع. هذا في ماذا قالوا في جواب لعل في جواب لعل لعله يزكى او يتذكر فتنفعه وبعضهم قال يجوز ان يكون جوابا للاستفهام يكو يجوز ان يكون جوابا للاستفهام على كل الكلام على هذا الطويل وانما ابشرنا الى ما ينبغي ان يتحمله المبتدئ في هذا الفن ومن التوسع لعل ان شاء الله يكون في المرحله الثانيه ومعلوم انهم يقولون طعام الكبار سم الصغار احنا كلنا صغار طبعا هذا شيء معناهنا ولكن نعطي كما يقولون الجرعه التي يستوعبها الطالب في مرحله اخرى ان شاء الله يكون قد ضبط هذا ممكن نزيدوا في الجرعة، ممكن نزيدوا في الجرعة. الآن ننتقل إلى مثال، إلى الاستفهام. ما هو مثال الاستفهام؟ ما هو مثال الاستفهام؟ شو هو الاستفهام؟ أها، آه الاستفهام. إيش معنى الاستفهام؟ ما معنى الاستفهام؟ السين والتأل طلب معنى طرب الفهم. الاستفهام معنى؟ طلب الفهم ركزوا معي جميل. هل تعرفون لباناتي فارجو ان فأرجو تقضى فيرتد بعض الروح للجسد هل تعرفون لباناتي فارجو فارجو هذا هو الشيء هل تعرفون فارجو واضح <تصفيق> هل تعرفون فارجو، فيرتد فأم يرتد فأم يرجو طيب هل هذا على الاطلاق أم له شروط ماذا يشترط أو نقول سؤال ماذا يشترط في نصب المضارع الواقع في جواب الاستفهام؟ ماذا يشترط في نصب الفعل المضارع الواقع في جواب الاستفهام هل يشترط شيء أم لا يشترط؟ الجواب نعم يشترط في نصب الفعل المضارع الواقع في جواب الاستفهام أن لا يكون بعد الاستفهام جملة اسمية خبر جاند أن لا يكون بعدها جملة اسمية خبر جامد واضح ما هو المثال او ما هو مثال وقوع جمله اسميه بعد الاستفهام خبرها جامد ها؟ أذكر مثل المثال هل اخوك علي فاكرمه او تقول فاكرمه ماذا تقول هل أخوك علي هذا مثال مثال من هذا سيد مثال من هذا, هذا مثال وقوع جملة اسمية بعد الاستفهام خبرها جاند خبرها جاند هل يجوز أن نقول هل أخوك علي فأكرمه أم نقول فأكرمه, فأكرمه. الجواب هنا نقول هل اخوك علي فاكرمه فاذا سئلتم هل يجوز النصب في هذا المثال ام لا يجوز قل لا يجوز النصب في هذا المثال بل يتعين الرفع لا يجوز النصب في هذا المثال بل يتعين الرفع طبعا عندما نتكلم على الاستفهام هل هناك فرق نعم نعم هل هناك فرق بين الاستفهام بالحرف والاستفهام بالاسم والاستفهام بالظرف ام لا فرق ها طيب سمعتني سابتسمر هل هناك فرق بين الاستفهام بالحرف والاستفهام بالاسم والاستفهام بالظرف لأن الاستفهام يعني طلب الفهم كما يكون بالحرف يكون بماذا؟ يكون بالاسم ويكون بماذا؟ ويكون بالظرف الجواب لا فرق بين الاستفهام بالحرف والاستفهام بالاسم والاستفهام بالظرف والاستفهام بالظرف لعلكم لم تفهم انا اعلم واعرف انكم لم تفهموا عندما ارى المستهدف ايانا طيب ما هو مثال الاستفهام بالحرف بالمثال يستيقظ النائم اذا لم يفهمونا طيب بالمثال يستيقظ النائم وإذا قالوا بالمثال يتضح المقال ولكن أنا أقول بالمثال يستيقظ النائي ما هو مثال الاستفهام الحرف أعطيني مثال الاستفهام الحرف ربنا عز وجل يقول إذا سئلت اولا ما هو الاستفهام بالحرف قل الجواب الاستفهام بالحرفي في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا. هنا فيشفر. الاستفادة بماذا? الحرف. بالحرف. بالحرف. اهنا الشاي لنا? فيشفعوا. لان فان يشفع في المضارع هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد ايش? ها? بعد الفاء? السبب. الفنة السببية. الواقعة في ماذا? لان قبلها في جوابية استفهام لان قبلها الاستفهام وهذا الاستفهام نوع من انواع الطلب ايهما الاستفهام هل هو حرف ام اسم فعل حرف, حرف. فهمت طيب واضح فيشفعوا لنا فلو كان مرفوعا لقال فهل لنا من شفعاء فيشفعو فيشفعو. فيشفعون لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا ولكن ربنا بقا فهل لنا من شفعاء فيشفعون فعلمنا ان الفعل المضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد فاء السابيه الواقعه في ماذا قبل ايش قبل ماذا الاستفهام الاستفهام الاستفهام بماذا بالحرف بالحرف واضح طيب فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا الان المثال هنا بماذا بالفعل ام بالاسم المثال الذي ذكرنا بالاسم ام بالفعل بالحرف المثال هنا بالحرف فهل لنا من شفعاء هي الشعوله مين ما هو مثال الاستفهام بالاسم ركزوا ما هو مثال الاستفهام بالاسم ما هو مثال الاستفهام بالاسم من يعطيني مثال الاستفهام بالاسم ها صمصم مثال الاستفهام بالاسم صفى ذكرنا مثال الاستفهام بالحرف طيب اعطوني مثال الاستفهام بالاسم ما؟ طيب من القرآن أو من غير القرآن وإن كان القرآن أفضل أنت إيش اسمك طيب محمد قل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بالنصب وأجاز بعضهم الرفع خلينا الآن من الجوز الآن من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه واضح اين الشاهدون؟ من يذكر منكم إعراب هذه الآية سأل صمد أنت من حفظ استفهام طيب من حفظ استفهام مش ونصبنا لا من استفهام مرفوع هذا مبني مبتدا من استفهامي مبتدا ذا من ذا من ذا, ذا ما موقعها في الاعراب مبتدا ها مبتدا من مبتدا انت قلت من ذا ذا مبتدا ذا اسم اشاره بل الصحيح ان تكون من استفهام مبتدا وذا اسم اشاره خبر هذا هو اصح اعرا ان قالوا فيه اوجه قالوا فيه اوجه اخرى والذي من ذا الذي من ذا الذي من قلنا اسم استفهام فلاحظوا هنا الاستفهام هنا بماذا؟ بالحرف ولا بالاسم بالاسم, بالإسم. بالإسم. إنه لانه مبتدا انه مبتدا وبأن ذا إيش؟ خبر خبر اسمه إشارة منعي السكون في المحلي؟ رفعين خبر رفعين سبقان قلنا على أن الأصف في الاسماء الاعراب لماذا هنا لأنه أشبه الحرف في المعنى أو نقول كان الحق العرب انتضعه تضعه كالشبه وضعي في اسمه جاءتنا والمعنوي في متاوفي هنا طيب اسمه إشارة خبر الذي ما موقعه في الاعراب حسنت إما أن نقول بدل من اسم الإشارة أو نعت له ومعلوم أنهم يقولون كل ما يصح أن يكون بدلا يصح أن يكون صفه إلا ما استثناء العلماء وهذا ليس من هذا ليس من المستثنيات طيب المستثنيات إن شاء الله محلوها الالفيه البيت كلكم تحفظونه ماذا يقول وان اتاك اسم معرف بال بعد اشاره فنعت او بدل وان اتاك اسم معرف بال بعد اشاره فنعت او بدل طيب من ذا الذي يقرض, يقرض في هذه الجمله كيف هي استئنافيه ها طيب يقرب والجمله لا محل من الإعراب. لا محل لها من الاعراب لانها ايش لماذا هي لا محل من الاعراب لا. لانها صله الموصول لانها صله الموصر. قرضا حسنا هنا يحتاج الى انصاري هذا مثال كان يقوله لنا الشيخ عياد رحمه الله تعالى عندما نصل الى بيت من ابيات الفيه يكون البيت صعب يكون البيت صعب ولا في الاستعارة ولا في البلاء ولا شيء من هذا القبيل أو في المنطق فيقول هنا يحتاج الهر إلى أطفاله هنا يحتاج الهر إلى أطفاله مرة سألته لماذا نسمع منكم دائما في السبق مشبه مثلا ففضياء ونصب وجر مع ألب ودون ألب, ألب فكنت أقول له لماذا فقال الهر عندما يجر من رجليه ماذا يفعل يحتاج الى اظفاره ها فاذا لم تكن له اظفار يجر ويرمى فكذلك الطالب هنا يحتاج الى اظفاره ولهذا كان اكثر ما يقول اذا سمعناه يقول هنا يحتاج الهر الى اظفاره معنى انك استحضر قلبك وعقلك وركز فهنا في إعراب قرضا حسنا يحتاج سعد صمد الى نعم لا ممكنش من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من اجل القرض مستحيل يكون من فعل من ذا الذي يقرض قد وفع في مضارع مرفوع طبعا بتجرده من ناس والجازين والجملة لا محلّا من يقوله هو, هو والجملة طبعا لا محلّا من إعراض سنة الموصول يعني سنة الموصول لا قلت لها من ماذا الموصول لا قلت لها اسمها الموصولات لا قلت لها من السنة إلا من السنة والعلمة طبعا وكلها يلزموا بعد وصيله على ضمير اللائق مجتملة والبيت اللي سبق لكم ماذا من ذا الذي يقرض الله قرضا سبق لكم بيت ايش هو في صلاه الموصول وصلاه الموصول منه كالعجوز كالعجوز تاخيرها حتم وسبق لا يجوز واضح طيب يقرض الله يقرض الله يقرض هو الله ماذا نقول في الله منصوب على التعظيم من باب التأدب ولذلك أنا ذكرت لكم بيتا تذكرونه إني سألت الله في التعليم اني سالت الله في التعليم فالله منصوب على التعظيم الله في التعليم فالله منصوب على التعظيم واضح قرضا هذه كلها إعراب واضح إنما قرضا حسنا أنا قلت هنا يحتاج الهبو إلى أفري قرضا حسنا قرضا ممكن مفعول مطلق هنا مفعول مطلق لماذا أن يكون بمعنى الشيء المقرض ويكون ايضا مفعول به ثانيا يمكن أن يكون فعل ثانية أكيد. آه وحسناً ماذا يكون يكون صفة يكون صفة على كل في أنواع من الإعرام فيضاعفه الفائشية فاء في السببية يضاعف فعل مضارع من صبع المضمرة وجوبا وجوب لماذا ما إيه نعم لكن من صبع المضمرة وجوب لماذا بعد الاستفهام والاستفهام هنا هو نوع من انواع الطلب وش هو الاستفهام الحرف والاستفهام الاسم ها بالاسم. بالاسم. بالاسم. بالاسم. بالاسم وله وله ما في الاعراب جر جر حروف الجر لا بد لماذا مما تتعلق به لانها لا تستقل بذاتها فهي جاء بها لمجرد الربط فقط فبما لا تتعلق بيضاعف احسنت بيضاعفه وما موقع اضعافا اضعافا ها لازلت تحتاج الاظهار ما موقع اضعا اضعافا حال يش ها هذه حال مبينة من اله لان الحال إما أن تكون مؤكدة لا. وإما أن تكون مبينة مبينة, مبينة. ولا تحتو في الأرض مفسدين فمفسدين حال هنا إيش مبينة ولا مؤكدة مبينة. المؤكدة لأن العثو هو الفسد فهي مؤكدة أما هنا أضعافا فهي إيش مبينة لمن بهب واضح وللايه اوجه أخرى من الإعرام وللآية أوجه أخرى من الإعرام إنما ذكرنا لكم هذا الوجه فقط أو أنتم من ذكرتموه فهناك من يقول على أنه يجوز اوجه أخرى ويجوز ايضا حتى في يضاعفه الرفع عند بعضين هذا كما في الصحيح هل من تائب فأتوب عليه ها؟ هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه سؤله هذا قالوا بأنه يمكن ان نقول يجوز الرفع والنص على كل الان هذا واضح الاستفهام اما ان يكون بالحرف واما ان يكون بالاسم واما ان يكون ايش بالمضافه بماذا بالظرف بالظرف ها طيب اعطوني مثال للاستفهام بالظرف مثال للاستفهام بالظرف مثال للاستفهام بالظرف هو ان تقول مثلا اين بيتك يا مصطفى فازورك ها؟ أين بيتك فأزورك أو كيف تكون فأصحابك لاحظ كيف تكون فأصحابك أو أين بيتك فأزورك واضح الأمر ما في إشكال طيب هنا فاصحابك او فازورك ما موقعوا في الاعراب ها صدى اصحابك منصب بان مضمرة وجوبا فازورك في المضارع منصب بان مضمرة وجوبا لماذا لانه وقع بعد فاء السببية الواقعه في جواب الاستفهام بالظرف بالظرف واضح أين كيف كيف هذا ايش الاستفهام بالظرف الاستفهام بالظرف طيب لعنى الإخوة القطع علي بالظرف واضح كيف واين كيف واين نلت طيب اذن واضح اذن الاستفهام اما ان يكون بالحرف واما ان يكون ايش بالاسم واما ان يكون بالظرف بالظرف الان بقي لنا الدعاء بقي لنا الدعاء ما هو مثال الدعاء ذكروا أمثلة كثيرة رب وفقني فأعمل صالحا وأعمل صالحا رب وفقني فأعمل صالحا وأعمل صالحا فأعمل وأعمل بالفاء السببية أو بالواو المفيدة للمعيام ماذا نقول فيه؟ في المضارع نصوم من صنع الممرضة بهدف بهدفاء السبب يا الواقعة في ماذا الواقعة تسألت صمد فهم آه. ربي وفقني الواقعة بعد الدعاء بعد الدعاء وهو نوع من أنواع الطلب, من أنواع الطلب في يا رب وأنا تغدت وأحسست بألم في رأسي فظيع ونقف هنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لعل الدرس صار ان شاء الله